خلاص في الظلمة أقول الكلمة خلاص في الظلمة وعاد بالليل دملهن طويل يا سلمى وعاد بالليل الليل الليل دم どういうこと ما شفت دوام <متحدث> انت ما شفتي العليا د و ا م عشان حبك ف غ ا س ي ب ه ا ص ا ب ن في خيالك د ي م ة و ا ر ج ل ل ي ل اماسيبه أ خ ا ط ف يسراب الحب ومرات اقسو جافيهم د و الشوق ع ما لك دل مخذيه حبا ض ا ع ك م ا ض ا عن سنين اليوم ب ن ح ك ي ه تقول كان الحديد بيننا بنخاف النسمه ت ف ش ي بو ا ن ت ليه يا سلمى ياظالم ب ت ك ويقضي بيتصبري ه سلمى ليه يا سلمى يا ظالم ب ت ك و ي قلبى تطمئنوا تحرك ر ا م ي ومن غ ب ر ه وعن ترفيه بواديبو غريب الدنيا غريب الدنيا كم عاشق سبح ضربان ت ب ك ي ه وكم قلب المنور شوط تطفيه وكم وعد يدريب غريب الدنيا غريب الدنيا غريب الدنيا عيال شوقي وعيناتك تلاقيهم يدور يرجع ت ك م ت おやまず دبرت عبرات ب ز ف حنان ما ت ر و ي